وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا من مَنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع والعشرين من دروس العقيدة وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع متعلق بالإيمان بالرسل وهو وظائف الرسول ومهماته فأول وظيفة من وظائف الرسول هي تبليغ الشريعة الربانية للناس المهمة الأولى مهمة التبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ ما أنزل إليك من ربك فمهمة التبليغ هي المهمة الأولى للرسول هذه المهمة تقتضي الأمانة فينبغي أن يبلغ النبي والرسول ما أنذل إليه من ربه من دون زيادة أو نقصان من دون تحريف الذي أنذل إليه من ربه يجب أن يبلغ بالتمام والكمال ويجب أن يبلغ على الوجه الذي أمر به يجب أن يبلغ ما أمر به ويجب أن يبلغ ما أمر به على الوجه الذي أمر به من دون تغيير أو تبديل أو كتمان. فإن كانت نصوصا منزلة من عند الله فعليه أن يبلغها كما أنزلت إن كانت نصوصا منزلة من عند الله فعليه أن يبلغها كما أنزلت هذا هو القرآن الكريم النص والمعنى فالذي بلغنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نزل به الروح الأمين تعريف القرآن هو الكلام المعجز الذي نزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي عليه الصلاة والسلام الذي نتعبد الله بتلاوته ونتقرب إليه بفهمه والعمل به وإن كانت معانية أوحي بها إليه فعليه أن يبلغها كما أوحي بها إليه مثلاً إنما أتقبل ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمته وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائعة وكث العريانة ورحم المصاب وآوى الغريب كل ذلك لي هذا حديث قدسي نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى فبلغ المعنى كما نزل على قلبه لكن الصياغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت معانية أوحي بها إليه فعليه أن يبلغها كما أوحي بها إليه من دون زيادة او نقص في معانيها هذه المهمة مهمة التبليغ تبليغ النصوص كما انزلت والمعاني كما انزلت ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة المائدة يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس ضمانة من الله عز وجل أن الله احفظه حينما يبلغ ما أنزل إليه من ربه إن الله لا يهدي القوم الكافرين وآية أخرى تؤكد مهمة تبليغ ما أنزل إليه من ربه وهي قوله تعالى في سورة الأحزاب ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبله وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هذه الآية تنسحب على الدعاة المخلصين يبلغون رسالات الله صفة واحدة إذا توافرت فيهم توافرت فيهم صحة مهمتهم وهي خشية الله وعدم خشية من سواه لأن هذا الذي ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلقاء العلم وتبليغ دعوة الله إلى الناس لو أنه خشي غير الله لسكت عن الحق إرضاء لهذا الذي خشيه من دون الله ولنطق بالباطل إرضاء لهذا الذي خشيه من دون الله فإذا سكت عن الحق ونطق بالباطل فماذا بقي من مهمة تبليغ رسالات الله من باب أولى أن الذي يخشى غير الله ليس أهلاً أن يبلغ رسالات الله والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جامع مانع يقول كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا لا تخشى في الله لوم تلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذه هي المهمة الأولى تبليغ الشريعة الرّبانية للناس نصوصا منزلة كما هي ومعاني منزلة كما هي المهمة الثانية ربنا سبحانه وتعالى لحكمة بالغة لا نعلمها أو نعلم بعضها جعل طبيعة القرآن الكريم فيها عموم وفيها شمول وصياغة النص القرآن تحتمل معاني عدة وتفسيرات عديدة واتجاهات كثيرة هذه الطبيعة في القرآن الكريم تكريم للإنسان. الإنسان فتح له باب الإشتهد، فتح له باب تأويل النصوص، فتح له باب التفسير، فتح له باب الاستنباط. فكل هذه الاستنباطات التي استنبطها العلماء الكبار، الفقهاء الكبار، رضوان الله عليهم كل هذه الاجتهادات التي اجتهدها كبار المجتهدين كل هذه الشريعة الفرة الغنية إنما كانت بفضل هذه الصياغة القرآنية والأضرب لكم مثلا ربنا سبحانه وتعالى في آية الوضوء يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق انتهى هذا التفصيل قطع كل اجتهاد وأنهى كل خلاف وأغلق كل باب للمعرفة وأيديكم إلى المرافق لو قال وأيديكم بعض العلماء يقول ال اليد تعني إلى الكتف وبعضهم يقول اليد تعني إلى المرفق وبعضهم يقول اليد تعني إلى الكف. لكن الله عز وجل حينما حسم الأمر وقال وأيديكم إلى المرافق أنهى كل اجتهاد أنهى كل تفسير أنهى كل تأويل كان من الممكن أن يكون كتاب الله كله من هذا القبيل انتهى من 1700 صفحة في كل التفصيلات لا في علماء ولا في مفسرين ولا في مجتهدين ولا في مستنبطين للأحكام ولا في امتحان لحسن الظن بالله فألهمها فجورها وتقواها يا ربنا عز وجل قال فألهمها فجورها وتقواها سيء الظن بالله يقول لك هذا الذي يعصي الله الله ألهمه أن يعصيه هكذا الآية ألهمها فجورها وتقواها هذا الذي يشرب الخمر الله ألهمه أن يشرب الخمر هذا الذي يزني الله ألهمه أن يزني هذه الآية ألهمها فجورها وتقواها يأتي عالم كبير يقول ألهمها فجورها بمعنى ألهمها أنها فاجرة ألهمها أن عملها فجور وأنها منحرفة كأن يجد الأب ابنه منحرفا أو مقصرا فلا يني ينصحه ويبين له ويوضح له الحقائق فبين أن تقول إن الله عز وجل هو الذي ألهم الزاني أن يزني وبين أن تقول إن الله عز وجل ألهم الزاني أنه زاني وعليه أن يتوب مسافة كبيرة فربنا سبحانه وتعالى صياغة القرآن الكريم تقتضي الاستنباطات الكثيرة والتأويلات العديدة وتحميل كتاب الله وجوها عديدة صار في علماء صار في اجتهابات صار في استنباطات صار في مذاهب بالفقه، صار في منافسة سيء الظن كشف أمره حسن الظن كشف أمره بفضل هذه الصياغة مثلٌ آخر أنت أمام رجلين واحد بخيل والآخر كريم تركت لهما قصاصة كتب فيها أعطي فلانا ألف درهم ونصفه البخيل يقول جيد هذا هذه هذا الأمر يعني ألف ونصف درهم لأن ألف درهم ونصفه الهاء تعود على الدرهم الكريم لا يقول لا هذه القصاص تعني ألفا وخمسمائة درهم لأن ألف درهم ونصفه الهاء تعود على الألف فهذه صياغة فيها امتحان إلى طبيعة الكرم وطبيعة البخل لو قال لا أعطي فلان واحد خمس صفرين لرسولي خلاص لم ينكشف هذا البخيل ولم ينكشف هذا الكريم فأحياناً صياغة كتاب الله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات بعض آيات القرآن الكريم متشابهات يعني تفسر تفسيرا يليق بكمال الله عز وجل ويمكن أن تفسر تفسيرا سيئا ينم عن نقص معرفة بالله عز وجل فربنا عز وجل هكذا حكمته حكمته أن ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كتابا طبيعة صياغته تقتضي وجود العلماء المشتهدين المستنبطين المحققين وهذا تكريم للإنسان يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان وظيفة وهي استنباط الأحكام من النصوص لذلك ظهر علم يسمى أصول الفقه ظهرت القواعد الفقهية العامة ظهرت المذاهب ظهر العلماء المفسرون ظهر علماء الحديث ظهر علم الجرح والتعديل ظهرت علوم عظيمة بفضل طبيعة القرآن الكريم هذه الصياغة المعجزة فلذلك قد يسأل سائل يعني لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا تفسيرا لكتاب الله تفسير وانتهى الأمر خلصنا من كل خلاف من كل مشاحنة من كل تمزق ومن قال لك يا أخي الكريم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك لنا تفسيرا كاملا لكتاب الله إنه الحديث الشريف الأحاديث الشريفة ما هي في حقيقتها إلا فهم إلا فهم النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب الله لذلك المهمة الثانية اقتضت حكمة الله العظيمة أن يجعل النصوص التي ينزلها للناس صفة الشمول والعموم والكليات فهي إذن بحاجة إلى بيان وتوضيح ولذلك جعل من وظائف الرسول أن يبين للناس معاني هذه النصوص المنزلة للناس ويوضح لهم مدلولاتها وإشاراتها ربنا عز وجل قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ وجاءكم النذير، قال وجاءكم النذير، ما معنى هذه الكلمة يا رب؟ أين هو النذير؟ يخاطب ربنا سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة يقول أولاً نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، أين هو النذير؟ العلماء وقفوا عند هذه الآية تأملوها. قال بعضهم النذير هو القرآن الكريم والله شيء جميل منطقي. وقال بعضهم الآخر النذير هو الرسول وقال بعضهم الآخر النذير هم العلماء من بعد الرسول والدعاة المخلصون الصادقون وقال بعضهم النذير هو سن الأربعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين عاماً فالرجل يكتمل عقله في سن الأربعين. وقال بعضهم النذير موت الأقارب كان جارا لك كان صديقا لك كان قريبا لك كان معك في العمل كنت معه البارحة في وليمة كنت معه في نزغة طريق بابك صباحا قيل لك إنه قد توفاه الله موت الأقارب من النذير وقال بعضهم الشيب من النذير عبدي شاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك فاستحي مني فأنا أستحي منك كلمة وجاءكم النذير عالم فهمها الرسول عالم آخر فهمها القرآن عالم ثالث فهمها العلماء من بعد الرسول عالم رابع فهمها المصائب عالم خامس فهمها موت الأقارب عالم ثابث فهمها الشيب عالم سابع فهمها سن الأربعين هكذا طبيعة كتاب الله تحتمل التوجيهات العديدة لذلك قال الإمام علي كرم الله وجهه القرآن ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه القرآن حمال أوجه حينما كنا في الجامعة دخل علينا أستاذ علوم القرآن في أول محاضرة قالها لنا أيها الطلبة الأعزاء القرآن ليس ملك أحد لك أن تقول فهمت من هذه الآية كذا وكذا أما أن تقول هذه الآية معناها الحصري والقصر كذا وكذا هذا ليس في ملكك هذا لا تملكه أنت ليس القرآن ملك أحد ملك المؤمنين جميعا كلهم يفهم بحسب إيمانه وبحسب ورعه واستقامته وبحسب دقة استنباطه وبحسب تمكنه من بعض العلوم فالقرآن بحر المهمة الثانية أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل إليه من ربه والدليل قوله تعالى في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون واضحة كالشمس وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتوضح تبين قتبت عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آية موجزة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وفسر في أحكام الصيام سن لنا السحور أمرنا أن نفطر بعد غروب الشمس مباشرة أمرنا بأشياء كثيرة بقيام الليل أمرنا بسنن مستحبة فكل هذا الذي أمرنا به هو دقة فهم من كتاب الله الوظيفة الثالثة هداية أمته إلى خير ما يعلمه لهم وإنذارهم شر ما يعلمه لهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام بقربه من الله سبحانه وتعالى بإقباله عليه باتساع أفقه بصحة رؤيته بعمق فهمه بقربه من ربه يعلم ما لا نعلم ويرى ما لا نرى ويدرك ما لا ندرك ويشعر بما لا نشعر ويعرف ما لا نعرف لذلك فيما سوى تبيانه لنصوص القرآن الكريم وفيما سوى تبليغه للحق والنصوص القرآنية التي أنزلت على قلبه مهمته الثالثة أن يرشدنا إلى ما ينفعنا وينهانا عما يضرنا فسن لنا أشياء كثيرة في علاقاتنا كيف نعامل زوجاتنا كيف نعامل إخوتنا كيف نعامل أبناءنا كيف يجب أن نعدل بينهم كيف نعامل من حولنا كيف نبيع كيف نشتري لذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم هذه فكرة من حديث طويل رواه مسلم عن عبد الله بن عمر إبلاغ النصوص القرآنية التي أنزلت من عند الله إبلاغ المعاني التي أوحي بها إلى قلبه صلى الله عليه وسلم بيان وتفصيل وتوضيح ما أنزل عليه من نصوص قطعية هداية أمته إلى خير ما يعلمه لهم وإنذارهم شر ما يعلمه لهم المهمة الرابعة تربية الناس على منهج الشريعة الربانية وتأديبهم بآدابه الآن في عنا نقطة مهمة جدا أنه هناك شرع وهناك منهج ما الفرق بين الشرع والمنهج؟ يعني أنا أقول للطلاب مثلا عليك أيها الطالب أن تحفظ مئة بيت مئة بيت من الشعر هذا هو المنهج هذا هو الكتاب المقرر أو هذا هو المقرر يقول هذا الطالب كيف أحفظها؟ ما طريقة حفظها؟ دلني على طريق أحفظها أقول له سجلها على دفتر صغير وقرأ كل يوم خمسة أبيات أعدها صباحاً ومساءاً ثم رددها، ثم اكتبها، ثم ذاكر بها أصدقاءك عندئذ تحفظها فأنا قد بينت له المقرر وذللته على المنهج فالنبي عليه الصلاة والسلام النصوص القرآنية تبلغها كما أنزلت المعاني التي أوحي, أوحي بها إلى قلبه بينها كما أوحي إليه, إليه. فاستر كل النصوص التي أنزلت على قلبه بين للناس ما يعلم أنه خير لهم وأنذرهم ما هو شر لهم الآن بين لهم منهجهم كيف يستقيم الرجل على أمر الله كيف يرضى عن ربه قال أنظر لمن هو أدنا منك فذلك أحرى أن تحتقر نعمة الله عليك أنظر لمن هو أدنا منك بيتك في غرف بهو في بيوت غرفة واحدة صحتك طيبة في أناس مصابون بأمراض وبيلة فانظر لمن هو أدنى منك فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك كيف يعلمنا الطمأنينة قال لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرزونا إلا ربه علمك المنهج فأولى فقرات هذا المنهج أن الدعوة إلى الإصلاح يجب أن تكون مجردة عن الغرض الشخصي علمك الإخلاص الإخلاص الإخلاص درهم أنفق في إخلاص خير من مئة ألف درهم أنفق في رياء علمك الإخلاص في العمل قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لذلك كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا الإخلاص والترفع عن الغرض الدنيوي إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أولئك الذين هدى الله فلهداه مقتدر قل يا محمد علمهم لا أسألكم عليه أجرة إن هو إلا ذكر ذكر للعالمين لا أسألكم عليه أجرة يعني علم أصحابك علم المؤمنين أن يكونوا مخلصين أن يترفعوا عن كل غرض دنيوي أن يبتغوا بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى أول فقر بالمنهج الإخلاص علمنا الإخلاص صل قيام الليل ففي صلاة قيام الليل تطمئن نفسك إلى أنك مخلص لا أحد يراك الناس نائمون لا أحد ينتبه إلى عبادتك إلا الذي تعبده فقم في الدجا لا تخش وحشة فالأنس في طيب ذكرنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة والهنة وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن. فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا قل مع الله ترى الله معك. وترك الكل وحاذر طمعك وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك ثم ضع نفسك بالذل له قبل أن النفس قهرا تضعك كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الوراق الطبعك هذه ملة طاها خذ بها لا تطع عنها قصوراً دفعك علمنا الإخلاص وعلمنا أن أساليب الشدة والعنف لا تجدي مع الناس إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر, في الأمر كله لا يكون الرفق في شيء إلا زان ولا ينزع من شيء إلا شان إن الله يحب الرفق في الأمر كله علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف سأوضح لكم هذا الحديث إذا عنده ابن أو عنده طالب من السهل عليه إذا أخطأ ابنه أو طالبه أن يضربه ضربا مبرحاً فهذا الطالب بدافع الخوف من ألم العقوبة ينضبط فلهذا المعلم أجر يأتي معلم آخر ينصح هذا الطالب يبين له يحاسبه مرات عديدة إلى أن يقنع الطالب بخطائه فيبتعد عنه هذا الثاني معلم يعطيه الله سبحانه وتعالى للمعلم غير الأجر الذي يعطيه للمعنف قال عليه الصلاة والسلام علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف إياك أن تعنف من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله أرسل غاني خادما عليه الصلاة والسلام في حاجة يبدو أنه غاب كثيرا إلى أن غضب النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء الخادم كان بيده سواك فقال والله لولا خشية السواك والله لولا خشية العقاب لأوجعتك بهذا السواك أنو سواك هذا ماذا يفعل السواك؟ لولا خشية العقاب لاجعتك بهذا السواك يعني كن حليماً. الحلم يعني يقول عليه الصلاة والسلام كاد الحليم أن يكون نبياً. كاد الحليم أن يكون نبياً. الحلم سيد الأخلاق. فقال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام من قواعد المنهج عدم المحابات عدم محابات أحد في الصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذلك العلماء فرقوا بين المدارات والمداهنة المداراة أن تبذل دنيا للدين الأكجار يعني داريته أكرمته عاونته إلى أن أحبك فلما أحبك أتيت به إلى المسجد متى تأتي به؟ بعد أن يحبك يعني بعد أن تقدم له خدمات حقيقية بعد أن يحس أنك تحرص على مصلحته أنك معه في الشدة إذا شعر بهذا أحبك لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها شيء طبيعي هل أدفع عن واحد السيارة تلاقي. يتشكرك زي بيسلم عليك أسرته بالليرة ربع أسرته شيء طبيعي يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليه فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها فإذا أردت أن تدعو إلى الله لا بد من أن تفتح قلبهم تفتح قلبهم بمعروفك بإحسانك بخدماتك، بحرصك، برحمتك بعد أن يحبك، وتتمكن محبتك في قلبه عندئذ تقول له اذهب معي لذلك فرق كبير بين المداهنة والمدارة المدارات بذل الدنيا من أجل الدين، بينما المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا، تترك الصلاة من أجل أن ترضي أحدا في معصية، تتكلم خلاف قناعاتك، تتكلم خلاف ما يملئه عليه إيمانك إرضاءا لزيد أو عبيد، هذه مداهنة، والقدوة الحسنة أيضا هي فقرة في المنهج الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال الله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني الناس يتعلمون بعيونهم، لا بآذانهم. فالذي يحمل الناس على أن يستمعوا إليك صدقك في الدعوة، وأنك تقول، وأنك تفعل ما تقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن يعني بجوز أهل الجهل جهنم يفاجأ برجل بينهم في جهنم كان له سمعة كبيرة في الدعوة إلى الله في الدنيا أنت فلان يقول نعم لك فلان يقول نعم ما الذي جاء بك إلى هنا؟ يقول كنت أأمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن الم عن المنكر وأتيه. عم تتعامل الله أنت عز وجل؟ مطلع على قلبك؟ التخذت الدين حرفة؟ التخذت الدين مطية للدنيا؟ أجعلت الدين في الوحول من أجل شهواتك؟ هذا دين؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. دينك دينك، إنه لحمك ودمك. أتريد الدنيا؟ اطلبها من مظانها، اطلبها من التجارة، اطلبها من أي شيء إلا من الدين. بع الدين في صفائه، دعه في عليائه. دعه في طهره، دعه في سموه، ولا تجعله مطية للدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي جعل جعل الناس، جعل أتباعه الآن يزيدون عن ألف مليون، عن ألف مليون، أنه كان قدوة حسنة، كان أباً وزوجاً وصديقاً وأخاً ومرشداً وقائداً. وعطوفا ومحبا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أني والله سبحانه وتعالى أيضا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كَثِيرًا إذا من مهمة النبي الرسول الدعوة إلى الإصلاح بتجرد والحكمة والموعظ الحسن في الدعوة إلى سبيل الله وعدم المحابات والمداهنة والقدوة الحسنة والشهادة على الأمة بأنه بلغ إليهم الرسالة وأدى الأمانة وقدم واجبا نصيحة لذلك أنت إذا زرت النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء المأثور أن تقف أمام باب حجرته الشريفة وأن تقول يا سيدي يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدو ورحمة وبشرة للمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يشهد علينا أنه بلغنا ولكن الله عز وجل رفع من قيمة أمته إلى درجة أنهم أيضا شهداء على الناس. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمّة وسطا، معنى وسطا يعني وسطاء بين عباد وبيني وكذلك جعلناكم أمّة وسطا. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني أنتم شهداء على من بلغتم والنبي شهيد عليكم يوم القيامة إذا وظائف النبي بإيجاز شديد تبليغ الشريعة الربانية للناس نصوفا قرآنية ومعاني أوحي بها إلى قلبه الشريف والمهمة الثانية تبيين معاني ما أنزل إليه من نصوص صار في عنا قرآن كريم حديث قدس حديث شريف وهداية أمته إلى كل خير يعلمه أنه خير لهم وإنذارهم من كل شر يعلمه يعلمه أنه شر لهم وتربية الناس على منهج الشريعة الربانية وتأذيبهم بآدابها من آداب الشريعة من فقرات منهج الشريعة الدعوة إلى الإصلاح من دون غرض دنيوي الإخلاص والحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى سبيل الله عدم محاباة الناس في الصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدوة الحسنة الشهادة على الأمة بأنه بلغ إليهم الرسالة وأدى الأمانة وقدم واجبا نصيحة هذه بعض وظائف النبي عليه الصلاة والسلام وسوف نتحدث في درس قادم عن الفرق بين النبوة والعبقرية والفرق بين رسالات السماء وفلسفات أهل الأرض وبذلك نكون قد تابعنا الحديث عن الإيمان بالرسل وهو من العقائد التي يجب أن تعلم بالضرورة والحمد لله رب العالمين